فَاحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار الآيات لول الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده على جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويدفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق ت هذا باقلا ربنا ما خلق ت هذا باقلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذ